بوك 2 أربعيم وخمش خمسة وأربعون خمسة وأربعون بكل نوع في السينما في السينما, في السينما أنحن روزين للخط لكل نوع نريد الذذهبب إلى السينما نريد الزها إلى السينماائغف مجغطوف اليوم يعرض في المنجد الوم رد فيلم جيد السغ خش لامغ الفلم جديد تمام الفلم جديد تمام. هي خانها كوبا؟ أين شك التذاكر أين الشك التذاكر ش مكو هل المزلة تجد أماكن خالية هل المزال تجد أماك خالية كمايس بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول؟ ائمةخيلها السغط؟ متى بدأ العرض؟ متى بدأ العرض؟, العرض؟ ما أغخها السغط؟ كم ييدوم الفلم؟ كم ييدوم الفلم؟ فشارهزم كغ السم؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ هل يمكن حجز تذاكر؟ אני רוצה לשבת מאחור. (אומר בערבית: אני רוצה לשבת מקדימה. (אומר בערבית: אני רוצה לשבת באמצע. أريد أن أجلس في السطريد أجلس في السط السام كان الفلم مثرا كان الفلم مثرا هل السيا الشأ يكون الفلم مملا لم ي يكون الفلم مملا.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 هاخ <أصحبت> كيف كان الممثلون كيف كان الممثلون هيك في بنجلي هل كانت هناك تجم حوارية بالإنجليزية هل كانت هناك تجمة حوارية بالإنجليزية؟ <بس> <سؤال> www.boc2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.